اعلم أن في قوله مخلصا قراءتين سبعيتين قرأه عاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول والمعنى على هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي الآية ومما يماثل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فالذين أخلصهم الله هم المخلصون بفتح اللام وقراه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر مخلصا بكسر اللام بصيغه اسم الفاعل كقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني الايه قوله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة يقول تعالى ذكره ونادينا موسى من ناحية الجبل ويعني بالأيمن يمين موسى لأن الجبل لا يمين له ولا شمال وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها وهذه القصة جاءت مبينه في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى وذلك أن موسى لما قضى الأجل الذي بينه وبين صهره وسار بأهله راجعا من مدين إلى مصر آنس من جانب الطور نارا فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من يدله على الطريق وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا بها فناداه الله وأرسله إلى فرعون وشفعه في أخيه هارون فأرسله معه وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا واليد ليستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون لأنه لما رأ العصا في المرة الأولى صارت ثعبانا ولا مدبرا ولم يعقب. فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعبانا لما طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق ولأجل هذا مرن عليها في أول مرة ليكون مستأنسا غير خائف منها حين تصير ثعبانا مبينا قال تعالى في سورة طاها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 إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقوله وناديناه من جانب الطول الأيمن هو معنى قوله في طه فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقوله بقبس أي شهاب بدليل قوله في النمل أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون وذلك هو المراد بالجذوة في قوله أو جذوة من النار وقوله أو أجد على النار هدى أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها لأنهم كانوا ضل الطريق والزمن زمن برد وقوله انست نارا أي أبصرتها وقوله فخلعنا عليك قال بعض العلماء لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذكي ويروى هذا عن كعب وعكرمه وقتادة نقله عنهم القرطبي وغيره وروي أيضا عن علي والحسن والزهري كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور ونقله ابن كثير عن علي وابي ايوب وغير واحد من السلف ويروى هذا القول عن غير من ذكر وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وغيره ولا يصح وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك قال المؤلف رحمه الله وأظهرها عندي والله تعالى أعلم أن الله أمره بخلع عليه أي نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه فإن نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع والله تعالى أعلم وقول من قال إنه أمر بخلعهما احتراما للبقعه يدل له أنه أتبع أمره بخلعهما بقوله إنك بالوادي المقدس طوى وقد تقرر في مسك الإيماء والتنبيه أن إن من حروف التعليل وأظهر الأقوال في قوله طوى أنه اسم للوادي فهو بدل من الوادي أو عطف بيان وفيه أقوال أخرى غير ذلك وقوله وأنا اخترتك أي اصطفيتك برسالتي كقوله اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ومعنى الاستعلاء في قوله على النار أن المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب منها ونظير ذلك من كلام العرب قول الأعشاء تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. وقال تعالى في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ساتيكم منها بخبر أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم فقوله في النمل فلما جاءها نودي هو معنى قوله في مريم وناديناه من جانب الطول الأيمن وقوله في طه فلما اتاها نودي يا موسى الآية وقوله ساتيكم منها بخبر هو معنى قوله في طاها أو أجد على النار هدى أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فاتيكم بخبره عنها وقال تعالى في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الآية فالنداء في هذه الآية هو المذكور في مريم وطاها والنمل، وقد بين هنا أنه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فدلت الآيات على أن الشجرة التي رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطور، وفي يمين الوادي المقدس. الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له وقد قدمنا قول ابن جرير أن المراد يمين موسى لأن الجبل ومثله الوادي لا يمين له ولا شمال وقال ابن كثير في قوله نودي من شاطئ الوادي الأيمن أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأم فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه انتهى منه وهو معنى قوله وناديناه من جانب الطول الأيمن الآية وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا الآية. أيها المستمع الكريم بقيت لحديثنا بقية نستكملها إن شاء الله في لقائنا القادم فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته